ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا للعلوم ق ا وما دراك ق ا ر ع ا ل ا س ك ا ل ف ر ا ش ا ل م ب الجبال ت وتكون و س ك ا ل ع ه